فعجب الفرق الفرق بين المعادلة في السواق والمعادلة في الإجزاء فهي تعجل سلسة القرآن في السواق لكنها لا تعجل سلسة القرآن في الإجزاء ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته ثلاث مرات لم تبسلوه عن الفاكس والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله احد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن النقط قل أَعُوذُ برب الفلق وقل أَعُوذُ برب الناس رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران سورة ثلاثون ايه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا متفق عليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على صور وآيات معينة من القرآن ما سبق في صورة الفاتحة وصورة الاخلاص وقد تقدم الكلام عليهم ومن ذلك المعودتان فإن المعودتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعود بهن متعوذ عن إيمان وصدق إلا عاذه الله عز وجل أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربك أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى قال الله تعالى فالق الإصباح وقال إن الله فالق الحب والنوى فهو عز وجل رب الفلق لا يستطيع أحد ان يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله الا الله عز وجل من شر ما خلق أي كل ما خلق ومنهم اي مما خلق نفسه كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا والنفس اماره بالسوء فتستعيد بالله من شر ما خلق من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق الليل لأن الليل تكثر فيه الهوان وتخرج فيه استباع وتكون فيه الشرور فتستعيد بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب يعني إذا دخل ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات التي ينفثن في العقد يسحرن الناس ونص على النساء وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لانه هو الغالب فيهن ويجوز ان يكون المراد النفاثات يعني النفوس النفاثات فتشمل الرجال والنساء ومن شر حاسد إذا حسد هذا العين صاحب العين والعياذ بالله الشغير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل وهذا السهم ما يدري عن خفي لكن تفز نفسه والعياذ بالله لأنها خبيثة لا تحب الخير للغير فليصاب الإنسان بالعين قال النبي عليه الصلاه والسلام لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا من شريحات ثم قال اذا حسد لأن الحاسد قد لا يحسد يعني العائم مهدس في الانسان لكن إذا حسد وليا ذب الله تعدى شره غيره يعني تعدى إلى غيره ويجوز أن يكون المراد الآية الحاسد العائل والحاسد غير العائل لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله الله يحسد ما يحب الخير للغير والحاسد هو كراهه ما انعم الله به على غيره أن تكره ما انعم الله به على غيرك وان كنت لا تمن زواله فانت من ليس زواله اثر اشد والعياذ بالله والحاسدون نسال الله العافيه لا يحرقون الا انفسهم الحاسد يحترق كلما انعم الله على عباده نعمه احترق قلبه ليش لا نجي كذا وليش بلا يصير كذا فهذا الحاسد والعياذ بالله احيانا الى حسد بغى اذا صار بقلبه قلبه الحسد هذه الجمره والعياذ بالله بغى على الغيب واتدى عليه مثلا افرض ان انسان من الله عليه بمال من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله فيه رجل حسود والعياذ بالله قلبه محترم ان الله انعم على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله فتجد متى يتحدث المجالس كلما اثني على هذا الرجل قال له هذا مرائده مرائد ما وجه الله الدار اذا من الله على انسان بعلم ايضا وصار عند... صار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحسد يحب ان يخفي ما أنعم الله فيه على الإنسان وهما جره والحسد والعياد بالله من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب وقد دم الله اليهود عليه فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالفضل لله, لله هو لك يؤتيه من يشاء تحسد الناس لا اعطاهم الله من فضله أنت إذا فعلت ذلك جنيت على من أعطاه الله الفضل وجنيت و و اعتديت على حق الله عز وجل كانك تقول ليش تعطي هذا الرجل هذه النعمه فتحصل هذه سورة الفلق ويأتي صلى الله عليه وسلم على سورة الناس والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين وذكر ذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت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 في سياق الحديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهلك العلم ليهلك العلم أبا المنذر فواه مسلم <تصفيق> فضل ايات او سور من القران الكريم منها سوره البقره سوره البقره نقل المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر قال العلماء معنى ذلك لا تتركوا الصلاه فيها يعني صلوا في بيوتكم وانما سمى عدم الصلاة في البيوت سمى, سمى البيوت مقابر إذا لم يصل فيها لأن المقبرة لا يستصف الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فالمقبرة لا تصلح في فيها صلاة النافله ولا صلاة الفريضة ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر ولا أي شيء من الصلوات إلا إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صلى صلي على الجنازة في المقبرة ثلابس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن لكن بعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهر يعني مثل لو جئت لحضور جنات بعد صلاه العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلي عليها لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهر كالضحى مثلا وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقتنا ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سوره البقرة يعني إذا قرأت في بيتك سوره البقرة فإن الشيطان ينفر منها من البيت ولا يقربه والسبب أن في سورة البقرة آية الكرس ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي من شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكرس فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر يعني هنئه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله عز وجل يقول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ففي هذا اخلاص التوحيد لله عز وجل الله لا إله إلا هو ومعنى لا إله إلا هو اي لا معبود حق إلا هو جل وعلا فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق حتى وإن سميت الهه فإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان الحي القيوم يعني الكامل في حياته وفي قيوميته فهو الحي الكامل في حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فنائم لانه الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال بعض السلف ينبغي لمن قرأ هذه الآية كل من عليها فان ألا يقول بل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام لأجل أن يتبين بذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق للأوعد فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته كذلك حياته لا يلحقها نقص وجه من الغدو وحياته غيره كلها نقص انظر حياتك أنبلا للنسان إن جئت للسمع سمعك ناقص لا تسمع كل شيء البصر كذلك الصحة كذلك، ما أثر الأمراض التي تصيب الناس، وهكذا بقية صفات الحياة ناقصة. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة. القيوم معناها القائم بنفسه، القائم على غيره. يعني معنى يعني القائم بنفسه يعني أنه لا يحتاج لأحد عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ظل لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم هو غني وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو قائم بنفسه لا يحتاج لا قائم على غيره كل من سواه فإن القائم عليه هو الله عز وجل قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن لا يملك شيئا والقائم على كل نفس بما كسبته الله عز وجل اذا المال القيوم له معنيات ما هما ثاني القائم على غيره القائم بنفسه يعني لا احد القائم على غيره يعني كل شيء محتاج إلى الله عز وجل لا تأخذه سنه ولا نوم السنة النعاس وهو مقدمة النوم والنوم معروف الله عز وجل لا تأخذه سنه ولا نوم والإنسان تأخذه السنة وتأخذه النوم يأخذه النوم اختار أم لم يختار احيانا ينام الانسان وهو يصد ما يقدر ينعسه كلم الناس ما يقدر لكن رب عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينام ولا ينبغي يعني مستحيل غاية الحالة أن ينام عجل وجل لأنه كامل الحياة كامل قيومية من يقوم على الخلق لو نام الخالق لا أحد فهو جل وعلا لا, لا تأخذه سنه ولا نوم وإن شاء الله بقيه الكلام على هذه الآية والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحث على سور روايات مخصوصه عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله شكا حاجه وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبت وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحفو من الطعام فقلت لأرفعنك لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحه قلت يا رسول الله شكى حاجه وعيانا فرحمته وخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثه فجاء يحلو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما قال إذا أويت إلى فراشك فاطرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبح فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله دام أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال ما هي فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري هذه القصه قصه عجيبه عظيمه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريره رضي الله عنه على صدقه رمضان يعني على الفطره يحفظها وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين وكان أبو هريرة وقينا عليه وفي ليلة من الليالي جاء هذا الرجل يحثو من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرف لا عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف، وقال إنه محتاج وذو عيال وذو حاج فرحمه واطلقه. فلما اصبح وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما فعل اخيرك البارحه وهذه من ايات الله لان النبي عليه الصلاه والسلام ليس عنده لكنه علم بذلك عن طريق الوحي قال ما فعل اخيك البارحه قلت يا رسول الله انه قال إن انه ذو حاجه وذو عيال واني رحمت افلقته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبت يعني كذب عليه ما له عيال وله حاجة وسيعود يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينه أو أكثر يقول فرصدت فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لعرف عنك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاشتكى شكاته الاولى انه محتاج وذو عيال فرحمه رضي الله عنه وانما رحم مع ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انه كذبت لان ابا هريره يعلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وأنه لن يؤنبه وفعلا لن يؤنبه اطلقه فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذب، وسيعود مرة التالسة فرصدت وجاء لترقبه فجاءه ياكل من الطعام فقلت لا أرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ولا يمكن هذه المرة إلا أن أرفع لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال وما أنك قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أويت إلى فراشك يعني إذا جيت تنام فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تسبر كلمات يسيره تحفظك لو جعلت الرأسا كثيرة مئة حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك لكن هذه كلمات يسيره يحفظك الله به فلما اصبح غدا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له الخبر فقال انه صدقت وهو كذوب يعني هذه المره قولوا انه اذا قرات هذه الايه لا يزال عليك ان الله يحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح هذا صحيح صدقت وهو كذوب اتدري من تخاطب من ثلاثه ايام قلت يا رسول الله لا قال ذلك الشيطان الشيطان متلبس سورة آدم وأنه له أولاد وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة ولكننا نعود إلى شرح آية الكرسي كما بدأناها بالأمس حيث قلنا حيث وقفنا على قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة المعاص والنوم معروف له ما في السماوات وما في الأرض هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله ما في السموات اسم موصول يعني له الذي واسم الموصول يفيد العموم والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر الخبر له ما في السموات وتقديم الخبر يدل على الحصر فلا احد يملك شيئا في السماوات ولا في الارض الا الله وملك لتوفي الذي علي ولمصلحي وملكي لبيتي هذا ملك مقيد لا استطيع ان اتصرف فيه كما اشاء لو اراد انسان ان يحرق ثيابه منع ولا يمكن ان يحرق ثيابه روحه ليس حرا في مالك يتصرف كما شاء اذا فملكي الذي هو ملكي لا لست حرا في تصرفك لا اتصرف فيه الا على حسب الشر ولهذا لا يجوز لنا ان نرابي في اموالنا مع انه ربما يكون الذي اعطى الربا راضيا بذلك لكن لا يجوز لاننا لسنا احرارا في أملاكنا لا نملكها الا ملكا مقيدا الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما شاء هو ملك الله عز له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من؟ اسم السلطان بمعنى النفي يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله والشفاعة معروفة يعني لا نشفع عند الله يعني توسط لي له توسط لي إليه فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضره هذه الشفاعة من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظمت مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان إن يشفع عندهم بدون بدون أي استعلام. حتى إن الملك الكبير الملك تشفى عنده زوجته ولا, ولا, ولا, ولا تسادل منه لكن رب عز جل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله وهذا دليل على كمال السلطان عز وجل وأنه لكمال السلطان لا أحد يستطيع يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي فيها خير إلا بإذنه من أكرم الخلق من بني آدم عند الله محمد عليه الصلاة والسلام ويوم قيامة لا يمكن يشفع إلا بعد أن يستاذن من الله ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحام ما لم يفتح عليه من قبل ثم يشفع ومن دونه من ذا بأولى لا أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا لكمال عجيب لكمال السلطان كمال السلطان عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة وما خلفهم كل الأمور الماضية وهذا دليل على كمال علمه عز وجل وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا فما بين يديه ما تستقبله ولو بلحظة وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة فمثلا الآن سلامنا من صلافنا هذه العصر من بين أيدينا ولا من خلفنا من خلفنا كلمات الآن أنا أقول الآن ما بعد الآن هو مستقبل والآن حاضر وما مضى من الخلف فالله عز وجل يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا لأن علم غيره ناقص أولا نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم ثانيا إذا علمنا الشيء هناك آفة لعلمنا وهي النسيان أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له في العود ما بال له الاولى خبرنا عنه الشأن قال علمها عند رب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى فعلمنا نحن محفوف بأفتين آفة سابقة وهي الجهل وآفة لاحقة وهي النسيان وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وياتى ان شاء الله بقية الكلام على هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم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 قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهلك العلم أبا المنزد رواه مسلم رحمن الرحيم عبد ذكره النووي رحمه الله في كتابه لأرى الصالحين في باب استحتاب سور وآيات معينة وهو ما دل عليه هذا الحديث من فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله وقد سبق الكلام على أكثرها إلى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يفرقون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني أن الخلق لا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء والعلم هنا بمعنى المعلوم يعني أننا لا نحوط, شيئا من... لا نحوط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل وهذا كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسله كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه أي من علم ذاته وصفاته إلا بنشاء فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا شاء ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأسماء والصفات توقيفيه بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع لاننا لا نعلم من صفات ربنا الا ما علمه ولا من أسمائه الا ما علمه ولا من في ذاته الا ما علمنا عز وجل وفي هذا هذه الجمله دليل على افتقار الانسان إلى الى علم الله عز وجل وانه ينبغي للانسان ان يسال الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحه دينه ودنياه وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدم الله عز وجل وهو دون العرش والعرش أعظم منه وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا في حلقة ألقيت في ثلاث من الأرض حلقة الجرع صغيرة إذا القيتها في ثلاث من الأرض يعني في أرض واسعة لم تكن شيئا فهذا السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة فالعرش أعمل بكثير من الكرسي. وخالق العرش جل اعظم أعظم وأعظم سبحانه وتعالى فإذا, هذا فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء وأكبر من كل شيء ولا يؤدهم افضهما يعني لا يفهم الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء فهو لا يغيب عنه شيء لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض لا, لا, لا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض له معقبات من بين يدي يحفظونه من امر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله عز وجل ما علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يأمده أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم هو العلي جل وعلا فوق كل شيء وهو العظيم على كل شيء قال اهل العلم والعلو نوعان علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء وعلو صفاته، فصفاته فوق كل شيء. والعظيم يعني ذو العظمة والكبرية والعزه والجلال، وبهذه وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآيات العظيمة، يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله. والله محفظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصه عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فأتاني آتي فجعل فاجعل من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبحاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل سيرك البارحة فقلت يا رسول الله شكى حاجه وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال اما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحكي من الطعام فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمته وخليت سبيلا فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حادة وعيالا فرحمته وخليت سبيلا فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحفو من الطعام فاخذته فقلت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 فخليت سبيله فأصبح فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال ماهي فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية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 ما في الباب الذي يعقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله عز وجل وفي هذا داب المرأة رضي الله عنه الذي قراناه سابقا وأعدناه لأجل أن يحفظه من شاء الله أن يحفظه لأن فيه عبرا وفوائد واحكاما وقد شرحنا آية الكرسي وبينا وجه كونها اعظم ايه في كتاب الله هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا هريره رضي الله عنه على صدقه الفطر وصدقه الفطر في التي تخرج من الطعام في اخر شهر رمضان قبل الفطر بيوم يومين أو ثلاثه هذه الصدقة بد أن تكون من الطعام يعني مما يأكله الناس من التمر أو البر أو الرز أو غيره أو غيرها ولا ولا تصرف من غير ما يطعمه الناس يعني لو أن الإنسان أخرج بدل صاع من البر خمسه او سته ثياب للفقراء ما اجزى لا بد أن تكون من الطعام وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره على صدقه الفطر وفي يوم من الايام اتى الى هذه الصدقه شخص متلبس يعني متمثل بصوره الادم فاخذ من الصدقه بدون استئذان وبدون أن يصرف له أبو هريرة شيئا فأمسكه أبو هريرة وقال لعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخاف هذا الشخص ودعى أنه صاحب عائلة وأنه في حاجة فرحمه أبو هريرة وأطلقه فلما أصبح واتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واذا الوحي قد جاء من الله عز وجل في هذه القصه فقال له اي لابي هريره ما فعل اخي البارحة البارحه يعني الذي امسكته فقال يا رسول الله انه ادعى انه ذو حاجه وذو عيال فرحمته اطلقه قال اما انه كذبك وسيعود يعني كذب عليك وسيعود يقول فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرصد, يعني فرصد له في الليلة الثانية فجاء وفاء لك الليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى أنه صاحب عيال وذو حاجة فرحمه أبو هريرة المرة الثانية وأطلقه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال إنه كذبك وسيعود هذه المره يسر الثالثة فعادت المرة الثالثة ولكن هذا هريرة حمسك قال بد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال انه يعلمك كلمات ينفعك الله بهم قال وما هم قال آية الكرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر فأطلقه ولم ياخذ شيئا من الطعام فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسنك البارحه قال يا رسول الله إنه قال إني وأعلمه في ينفعك الله بها فقلت ما هن قال آية الكرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم فقال أما إنه صدقك وهو كذوب صدقت يعني أخبارك بالصدق وهو كذوب يعني الشيطان الشيطان كذوب لا شك فيه كذوب غرور كذب على أبينا آدم وقال له أي لأبينا آدم وهو في الجنة قال هل أدلك على شجرة القلد وملك لا يبنى الشجرة هذه شجرة قال الله لادم وحواء كل من حيث شئتما من الجنة من أي شجر منه لا في الله تقابى هذه الشجرة فجاء الشيطان إلى آدم وحواء وغرهما وأقسم لهما أنه ناصر وهو كاذب هو الغاش فهو كذوب وأقرهن بعض الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح هذه القصه ففيها فوائد أولا أنه لا بأس أن الناس يفرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر يعني إلى السلطان أو نائب السلطان فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة فرئت دمته ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وآت الرجل مع أن أقول الرجل أو الشخص لأن حتى الجن سموا الرجال كما قال تعالى وأنه كان هجال من العنص في رجال من الجن فأبوه هريره تصرف في الليلة الماضية أو في الليلة الثانية مع أن الرسول قال كذبك نعم أما إنه كذبك وسيعود أما إنه كذبك وسيعود فآطاه وفيها أيضا دليل على أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان وهو كذلك الشياطين تتمثل بصورة الآدمين وتتمثل بصورة الكلاب حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا ولكن الصحيح أن الحديث أن الكلب الأسود شيطان يعني هو شيطان كذاب، وأخفثها وأشدها ضررا وتمردا وتتمثل الشياطين بالحيوانات تتمثل بالقط وتتمثل ايضا بالحيه بالحيات كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسأل عليه قال تدخل فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية فأخذ الرمح فوخذها الرمح الذي يقاتل فيه فوخذها فمات. ولما ماتت مات هو في الحال فلا يترى أيهما أسرع موتا الحية ولا إلا هذا الرجال لأن الحية هذه صارت جنية فلما قتلها قتله أهلها في الحال ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في الغيوت فلا يجوز الإنسان أن يقتل الحية إذا رأىها في بيته لكن ماذا يصنع إيش؟ يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه تزعج أولاد وأهله نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله حرج عليها ثابتيا. قل كلها أنت مني لا تقعد في حرج لا تقعدي في بيتي إذا جاءت بعد الثالثة اقتلها لانها إن كانت جنيه فهي اذا عضجت لا تأكل وان كان اجاب من هذه الحيوانات فانها لا تدري تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في الاذ وهي الابتر وذو الطفيتين الابتر يعني قصير الذنب في حياه معينه اغنابها قصيره هذه تقتل ولو في البيت وذو الطفيتين يقول علماء انهما خطان ابيضان على ظهر حيه هذه تقتل ولو في البيت لانهما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما ويتبعان ما في بطن النساء يعني يصف ضمن الحمل فلهذا أمر من عليه الصلاة والسلام بقتلهم بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت الشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الأصلية وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العين ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر وولي الأمر يجب عليها لا أصرفها إلا في وقتها ومن فوائد الحديث آية, آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ في الكурс من أولها إلى آخره وليس منها قوله تعالى لا إكره في الدين هذه آية خارج عن الكурс آخرة الكرسي وهو العلي العظيم فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليل حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة وأنه نس ليله ليلة من الليال فلا, فلا دغته عقرب لأنه الرسول قل عليه من الله حافظ وهو نس ان يقرأها فلن يوجد الحافظ فلا دغته العقرب فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة وخصوصا إذا عويت في فراشك وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان أي إنسان يأتي بحق اقبل منه حتى لو كان شيطان حتى لو كان مشرك حتى لو كان يهودي أو نصراني إذا جاء بالحق اقبله فإن الله قبل الحق من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث أما الأول قبول الحق من المشركين فإن الله قال عن المشركين وإذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فتعللوا بعلتين الأولى انهم وجدوا عليها اباءهم والثانيه أن الله أمرهم بها فقال الله تعالى قل إن الله لا يامر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها اباءنا لان قولهم وجدنا عليها اباءنا حق صحيح ها وجدوا اباءهم على هذه الفاحشه لكن الله لم يامرهم بها قل إن الله لا أمو بالفحشاء وأما قبول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من اليهودي، فإنه جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم العلماء قال ان نجد أن الله يجعل السماوات على إصفة والأراضين على إصفة والشجر على إصفة وذكر تمام الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول هذا اللهود الحضر ثم قرأ صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمين سبحانه وتعالى عما الشكوين وأقر الحق الذي طال به الشيطان كما في هذا الحديث فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي انسان وان ترد الباطل من أي انسان من قال الباطل فقوله مردود ومن قال الحق فقوله مقبول ولهذا كان من الكلمات الماثوره عند العلماء أن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل صحيح أن العالم تثق بقوله اكثر من غيره فتقبل ما يقول اكثر مما لا قاله عامي لكن ليس كل ما يقول العالم حقا قد يخطئ وقد يصيب. انما العالم اقرب الى الصواب لا شك ولهذا قالوا انما يعرف الحق إنما يعرف الرجال بالحق واما الحق فلا يعرف الرجال لان قد يخطئ وقد يصيب. اللهم موفق الضائم شرفها عن مثل يعني اللي في الصباح لم يزعى من الله حافظ ولا قرره الشيطان حتى الصبح، لكن جاء ذكرها في الليل لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه لعلك نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من اول سوره الكهف عصم من الدجال وفي روايه من اخر سوره الكهف رواه مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرا بحرف منها إلا اعطيته إلا رواه مسلم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كتاب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة اولا يعني أنه نبي ثم يدعي أنه إله والعياذ الله وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كما أقر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن خرج فيه وأنا فيكم فأنا حجيته دونكم وإلا فالله خليفة على كل مسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنته وما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه حتى يستعد الناس بنو آدم يستعدوا لهذه الفتنة العظيمة وإلا من المعلوم أنه لجأت إلا في آخر الزمان لكن لأجد كنمه في عظمة فتنته وأن فتنته كبيرة عظيمة لا أنجو منها إلا من انجاه الله سبحانه وتعالى هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتمطر فيأتي إلى القوم ممثلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاء عجاء فيدعوهم ويمنيهم فيتبعون فيامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت ثم تروه عليهم مواشيهم وهي اوفر ما تكون لحما واغزر ما تكون لبنا ثم ياتي الى اخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون منحلين ليس في أرضهم نبات هل تجدون أعظم هذه القتنة؟ لا سيما في البادية فيتبعه أناس كثيرون فمن تبعه أدخله جنة ومن أنكره أدخله نارا وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عد ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر الا أن الله سبحانه وتعالى بينا لنا آياته أنه كاذب يعني هذا الدجال بما أخبرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر كاف فأرى يقرأه كل مؤمن كل مؤمن لو ما يعرف الخب والعجرة يقرأه ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب في عينيه بين عينيه لأنه قد أذل ولا بالله الله كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب الصواب، وقال رب الله ودين محمد ودين الإسلام ونبي محمد وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب العيال بالله وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم آية أيضا بينه وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة وربنا جل وعلا ليس باعور منزه عن كل عيب ونقص فمن وفق سلما من فتنته ونجا يبقى في الارض هذا الدجال الخبيث يبقى في الارض أربعين يوما اول يوم كسنه يعني اثني عشر شهرا سبحان الله الان الشمس تدور باربع وعشرين ساعه على الارض لكن اول يوم من ايام الدجال لا تدور الا باثني عشر شهر سنة كاملة واليوم الثاني كالشهر ثلاثين يوما والثالث كالأسبوع سبعة أيام وبقية الأيام كايام يبقى هذه المدة ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله منه في كل صلاة فقال إذا شهد أحدكم فالقل اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال ثم إنه أيضا من أسباب مفاية فتنته أن من حفظ عشر آيات من سلاة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته ومن السور المعينة والآيات المعينة سوره الفاتحة وايتين من آخر سوره البقرة فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب وفي سوره الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى لعبده إذا قرأ في الصلاه قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال واما اخر سوره البقره فيها لا يكلف الله نفسا الا ما لها ما كسبت عليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبع جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موكنا مؤمنا إلا استجاب الله له وهذه ميزه وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وان ينصرنا على القوم الكافرين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 تلاوة القرآن يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد فإن هذا من هذا النوع يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السفينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه الصلاه والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيوت الله هي المساجد قال الله تعالى في بيوت أذي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعجو والآصال تجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاه وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما ولأنها محل ذكره وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا لكن هذه الإضافة للتشريف وقد قال العلماء رحمهم الله المضاف إلى الله نوعا <تصفيق> الأول صفة لا تقوم إلا بمحل فهذه تكون من صفات الله عز وجل مثل عزه الله قدرة الله كلام الله سمع الله بصر الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل والثاني شيء دائم من الله عز وجل المخلوق فهذا ليس من صفات الله وإنما هو مضاف إليها عز وجل على سبيل التشريف والتكريم مثل مساجد الله بيوت الله ناقة الله ومثل قوله تعالى في آدم ونفقت فيه من روحي كذلك في عيسى مريم فإن الروح شيء باء من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته لكن أضيف إليه على سبيل التشريك والتكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله تلاوة كتاب الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة اقسام تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى وتلاوة العمل أما تلاوة اللفظ فمعروف يقرأ هذا وهذا وهذا وهذا وهي على نوعين <تصفيق> النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابعه الباقون يقرؤون نفس ما قرأ وهذا غالبا يكون في التعليم والثاني النوع الثاني من القراءه أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحه او صفحتين غير ما قراه الاول وهل جرا فان قال قائل هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لان ما قراه هذا لم يقراه هذا فيقال لا يفوت لان المستمع كالقارئ له ثواب ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم إن دعا على ال فرعون ربنا اتمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم. القائل هذا موسى كما في أول الآية وقال موسى ربنا إنك آتيك فرعون وملأ زينة وأموال في حقات الدنيا ربنا ليذل عن سبيلك ربنا طلس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرغوا العذاب الأليم قال الله تعالى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تبتعان من سبيل الذين لا يعلم الداعي واحد لكن قال العلم إن, إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان الدعاء لهما جميعا أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه ما معنى هذه الآية إن كان مما يدرك باللغة العربية فهذا معروف إن كان مما لا يدرك إلا بالرجوع إلى كلام اهل العلم والمفسرين رجعوا إلى ذلك إلى كلام العلماء والمفسرين في الآية لأن بعض الآيات يكون لها حقائق سرعية لا تدره عن طريق اللغة العربية وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية وهذه هي المقصود الأعظم في القرآن الكريم كما قال تعالى كتابنا انزلناه إليكم مبارك ليتجبر آياته وليتذكر أولو الألباب العمل بما جاء في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما نهى عنه هذه التلاوة العملية لكتاب الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام إن لا نزأت السَّكِينَةُ مستكينة السكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب هو ساكن مطمئن وهذه من أكبر نعمه الله على العبد ان ينزل السكينه في قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاف راضيا بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه وقدره ان اصابته ضرر صبر وانتظر الفرج من الله وان نسق اصابته سر شكر وحمد الله على ذلك مطمئن مستقر مستريح هذه السكينه نعمه عظيمه نسال الله ان ينزلها في قلوبنا وقلوبكم السكينة وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فهي من اسباب زياده الايمان الا لذه المساكينه وغشيتهم الرحمه غشيتهم يعني غطتهم والغشيان بمعنى الغطاء كما قال تعالى والليل اذا يغشى يعني يغطي الارض بظلامه غشيتهم الرحمه اي رحمه الله عز وجل فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمزياده الغطاء الشامل لكل ما يحتاج يحتاجون اليه من رحمه الله عز وجل وحفتهم الملائكه اي احاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليه والرابع وذكرهم الله فيمن عنده يذكرهم الله تعالى في الملائئه الاعلى وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملئ ذكرته في ملأ خير منه وهذا المهم ان هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل والله مرحب في بيس من بوضل سلاح المساج ما ترسل بهذا لأن المسجد أفضل ولا يقاس الأدنى على العالم من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن, من إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه الله الرحيم قال اليوم يا أحمد الله في كتابه رياض الصالحين فهبوا فضل الوضوء الوضو في اللغة العربية مأخوذ من الوضاء وهي الحسن والنظافة وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة الأرض الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب ان شاء الله قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه يا ايها الذين امنوا اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا تنتبع وارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر صادق تنتفع به فالاقسام ثلاثة اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر صادق تنتفع به كلما قال الله يا ايها الذين امنوا هنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا, قمتم إلى إذا اردتم القيام الى الصلاه الفريضه هو النافله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرأة اغسلوا وجوهكم تاخروا تأخذنا على ما تستدبر الناس يغسلوا مجوهكم ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بوجه والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة إلى أسفل اللحية طولا ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق المضمضة في الفم والاستنشاق في الأمر وأيديكم إلى المرافق يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق والمرفق والمفصل الذي بين الذراع والعضد وهو داخل في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على المرفقين وامسحوا برؤوسكم الرأس يمسح ولا يجب غسله وهذا من رحمة الله عز وجل في عباده لأن الرأس فيه شعار فلو فرض غسله، لكان فيه مشقة على الناس لبدأ الماء يصرب على السياق وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل، ومن الرأس الأذنان يمسحان ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يمسح باذنيه وارجلكم إلى الكعبين يعني واصلوا ارجلكم إلى الكعبين والكعبان هما العظمان النافئان في اسفل الساق وهما داخلان في الغسل هذه اربعه اعضاء وهذه هي اعضاء الوضوء ثم قال عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا وفي الآية الثانية فارتسمع يعني إذا كان الإنسان عليه جنابه وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه ومنه المضمضة والاستنشاق فإن المضمضة والاستنشاق يجب يجبان في الوضو وكذلك في الغسل. إن كنتم في نظم فاتهروا والجنب هو الذي حصلت عليه جنابه والجنابه إما إنزال مليء بشهوة وإما الجماع وإلا لم ينزل فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل وإذا أنزل وجب عليه الغصر سواء جامع أم لم ينزل حتى لو فقته وأنزل وجب عليه ارتساب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من غائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب يعني معنى أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم يضرب الأرض بكفين ويمسح وجهه وكفين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني فيما فرض علينا لم يريد أن يحرجنا ويرحقنا المشقة بل هو وأرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا والدليل أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى ولا تقفل عنفسكم فالذي يصيك أن تقتل تقفل نفسك وأرحم بك من نفسك فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق عليه أو يرحق الحرج، ولكن يريد ليطهر طيب هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والوسط أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد ولهذا يسن إلى فرغت من الوضوء أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يدخل من أيها شاء وقول لعلكم تشكرون أي لاجل أن تشكر الله عز وجل على نعمه فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه لأن نعم الله لا تحصى ولا سيما النعم الدينية لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والاخره والشكر هو القيام بطاعه الله امتثال أمره واجتناب نهيه يعني باللسان والعركان والقل... والقلوب الشكركم بالقلب واللسان والجوال نسأل الله أن يرزبنا وإياكم شكر نعمته وحسن عباده إنه على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم إن رحمة هذه الحديث حديث ذكر عنه رحمه الله في رأي الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث أبي غيره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمة يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع من يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تدعى يوم القيامة غرا محجلين الغرة بياض الوجه, بياض الوجه والتحجيل بياض الأطراف أطراف اليدين وأطراف الرجلين يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلأل يوم القيامة لهذه الأمة وهذه خاصة بنا ولله الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم يعني علامه تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهول وهذا دليل على فضل الوضوء أن أعضاء الوضوء يوم قيامة تأتي بيضاء تلوح من النور يقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل هي من كلام أبي هريره رضي الله عنه وليست بصحيح من جهة الحكم الشرع لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته يعني يطيل وجهه وهذا لا يمكن الوجه محدد من الأذن إلى الاذن ومنحن الجبهه إلى اسفل اللحية لا يمكن أن يطال وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من أبي هريرة رضي الله عنه قالها في هذا كما اشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال وأبو هريرة قال ذا من فيسه فغدا يميزه اولو العرفان وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا وهذا واضح الكبيان لكن على كل حال ما فرضه الله علينا ان نصل الوجوه والايدي الى المرافع والارجل الى الثعبين هذا هو منتهى الوضوء وكفى به فخرا أن ياتي الناس يوم القيامه وهذه المواضع تتلالا امورا من اكثابهم من اثر الوضوء ففي هذا دليل على فضية الوضوء وعلى إثبات البعث وعلى أن الامم يوم القيامه تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها هل طبقت كتابها أو أم لم تطبق؟ وأما الحديث الثاني حديث بهرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الرضو الحليه يوم القيامه يحلى بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حليا من ذهب وفضه ولؤلؤ وحلوا أساور من فضه يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثه يلبس الرجل والمرأة في الجنه حليا من هذه الأنواع الثلاثه ذهب وفضه ولؤلؤ ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحسن به الجمال أكثر وأكثر لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر يوم قيامة تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ النظر